Bye. <laughs> لا ضي الشموع اجلس وي حبيبي اغازل بالدعاء وانظر بعيني الاثنين اذا شعبان اقول ياشني رجب وعشق هاي السنين وزعت على شهر او هاشم لك عا هاي شعور الافراح اله الحب يقول اسمي طمئن الارواح يا اهل العاشق تعال ورشم شوقك جناح رجب شهر الامير ها الشهر شعبان على الغمه اعبر مسافاتي واوصل ومد ايدي للسهره مولاتي ونبارك ليال مولود سعادتي دوله عشق عمري وافتح سفاراتي وافتح سفاراتي محمد الباقر اجمل عباراتي في هادي ميلاده سر لمحمد الجواد ضحكت جراحاتي شهر الفرح واجب ايش الحمامه طارت بسلامه وعن قلبي شجره يعلن بغرامي يا رجبي اشوفك كل لك بتسامع اعترف عشقك عاشق ويا من هي فرحتي تارك الملامه ابعت الوفوه بالفرح علامه مولد الكرامة واحلى هل يا علي مولد الفما شايل على رموشي اسرار الهوى اتغازل بشعبان عاشق والضوه شايل على رموشي اسرار الهوى اتغازل بشعبان عاشق والضوه مولد ابو الاكبار لالفرح يكبر يا صاحبي نسغار شمع وعشق اخضر دلاله هاللي من شجره ويه يا روحي هالليله افراح وسهر مولد ابو الغيرة عباس القمر يا روحي هالليله افراح وسهر مولد ابو الغيره عباس القمر يا هو العالي ومولدي الغالي هالفرحه تحلى لي عشق صار المهجراي واشتاق النهار عنبر اجل اكبر تغانينا تفوح بجوري والعنبر بساتينا جماله والبشر صارت مجانين عاشق وصوت اعتله يا علي الاكبر هلا بالعشق قلبي ابتله والسهر طاب وحلى هوا العذر وانا لون فحشوق بعشق لي لولف ليلا قمرنا بالفرح يضوي وضوي لا انت اغلى من هلي يا ابو الباقر علي مولدك اصبح لي فرحه وهم ينجلي اي طارت عصافير الشوق على الوادي عزفت نشيد الافراح على عيادي النبض احاسس الكون مع احساسي احمل صواني الشموع على راسي ليالي قناديل ونور فتح بابي مهدينا مولود اليوم يا احبابي طول المسافه تشموع زرعنا غير شدت ورد للمولود هدينا غير اقي الشهور العشرة تمنى هاي البشره شحشعي نور العتره شرف رجب واي شعبان ربك رفع قدرهن نتشرف بذكرهن يختلفن بعطرهن بهن ولاده قران فش القلب وداده من غمره السعاده لولا ضول ولاده ما حد عرف هالشهرين خلي يا لعجنه سهره عيدوا النجوم وقمره شحشعي نور العتره خليها عيد بعيديه